العيون البريئة تتراءاه صلى الله عليه وسلم في مدينة المشاعر طلع الفجر فتوقفت القصواء ونزل عنها صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق لم يكن هناك من مسجد ولا أذان ولا إقامة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم ركب ناقته وأردف الصديق خلفه لتشرق على المدينة أجمل شمس وأسعد يوم في تاريخها ثمت طفل بريء اسمه البراء بن عازب يركض مع الأطفال ويقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت البنات والصبيان يسعون في الطرق ويقولون جاء رسول الله أما الطفل العذب أنس بن مالك فيبدو أنه كان ضئيل الجسم يركض يسابق الأطفال ينافسهم تلفتاً وبراءة لكن تلك العينين البريئتين لا ترى محمداً لا ترى سوى لهفة القلوب والمشاعر فيصف حاله ويقول إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد وأسعى ولا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا كان الأطفال لوحة من مطر كانوا غيمة حب أما حبيبهم صلى الله عليه وسلم فكان يكحل عينيه بحشود تسكب العبرات وتنتقي الطفل العبارات عمر كان هناك وحمزة وعمار وابن مسعود والمعلم الفقير مصعب بن عمير ورفيقه الأعمى ابن أم مكتوم الذي يطرب قلبه لما يجري فيتمنى لو أبصر اليوم بعينيه خباب وبلال حران في مدينة لا سياط فيها لأمية وأبي جهل لن يسحبهم السفهاء بالحبال بعد اليوم فشباب المدينة ينافسون شيبهم كرما وأدبا آه يا مكة أيك آبة تعانيها طرقاتها وهي تخلو من محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام تخلو من الحوار والدعوة وقراءة القرآن وثقافته ها قد أعادها أبو جهل أسيرة للكآبة ووأد البنات أعادها لعبادة الأخشاب أما المدينة فالمشاعر فيها تقل نبي الله وتظله وزمام القصواء تتخاطفه الأيدي والقلوب الكل يريده صلى الله عليه وسلم الكل يتمنى استضافته والاحتفال به يمر بطريق فيرى مجموعة من السعداء من أهل الحبشة يراهم يرقصون رقصة إفريقية ابتهاجا وفرحا فيقف أنس ببراءة أمامهم ويبتسم ثم يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه المدينة شوارع من مشاعر، وشعب من حب وكرم، هم الأنصار، وليس لكرم الأنصار مثيل،